لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لتعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة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 فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيصف إلا من تولى وكفر فيعذره الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حتابهم